بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن كر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم سوا, ثم سوا على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمع يدبر الأمر يبصل الآيات, يدبر الأمر يبصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ثم راتج على فينا زوجين اثنين يوشئ ليلا إنها غني في ذلك لا يأتى القوم يتفكرون وفي الأرض بطع وتجاورته وجنات من أعلافه وزرع ونخيل صنوانه غير صنوانه يصب ماء واحدة يصب ماء واحدة ونفضل بعضها على بعضهم في الأرض إن في ذلك تَرَى آيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تُعْجِبْكَ إِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَلَا الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ فِي ويسعجوك بالسيئة قبل وقد وقبل من قبلهم المثلات وإن ربك لذو يغفر للناس, للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد يغفر ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آياته إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيظ الأرحام الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيظ الأرحام وما تزاد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعام سواء منكم من سوال القول ومن جهود ومن هو مستقيم بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. مِنْ الله لا مَا ما إِنَّ اللَّهَ لَا ما مَا بِقَوْمٍ حَتَّى الله مَا سوءا فلا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ صَالِحًا فَلَا مَرَدَّ له. وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وعال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا هو الذي يريكم السحاب برقا ويسبح الرعد بحمله والملائكة من خيفته ويرسل الصوارق فيصيب من يشاء ويوظم الصوارف فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد بحال له دعوة الحص والذين يدعون من دونه لا يخجبون لهم بشيء إلا كباث بكفيه إلى الماء ليبلغ غفاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا بحقه مطوعا وكرها وغلالهم من مِنْ والآصان قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتغلتوا من دونه أوليان ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضررا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي ظلمات والنور أم جعلوا لله شركا أخلقوا كخلقه خلقوك خلقي فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزل من السماء ماء فسنت اغنيتهم فدرها فاحتمال السيل زبد راضياً ومن عليه في النار بذرة حية أو مذيع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكد في الأرض كذلك يضرب الله مثال للذين استجابوا لربهم الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له نوردن لهم ما في الأرض لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدغ به أولئك لهم سنو الحساب يَعْلَمُ جهنم ورسل من هذا أفمن يعلم أن من منزل منيك من ربك الحفر كمن هو, أعمى كمن هو أعمى إنما الباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الايثار والذين يصلون ما امر الله به ان يوفل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغوا وجه ربهم واقاموا صلاة وأقاموا وانفقوا مما رزقناهم سوا وعلانيه وينرون بالحسنات السيئة أولئك لهم, أولئك لهم عقب النار جنات عدل يدخلونها ومن صنعة من آذانهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب جنات عَدْنٍ يدخلونها وَمَنْ صلح أَبْرَأِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وذرياتهم وَالنَّاسُ يدخلون عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَعْدٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا فَضَّرْتُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميساكه ويقطعون ما أمر الله به أن يرسل ويرسدون في الأرض ويرسدون في الأرض أولئك نهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط للصن من, من يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا بتاع ويقول الذين يقضوا لولا أنزل علي آيتهم من قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب قل إن الله من يشاء ويهدي من أناب. الذين آمنوا واتضمنوا قلوبهم بذكر الله الألب بذكر الله ياتضمن القلوب الذين آمنوا واتضمنوا قلوبهم اذكروا الله انا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم لهم وحسن مآب الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم لهم وحسن مآب كذلك اوثناك بهم امه قد قنت من قبلها امم عليهم الذي اوحي وهم يكفرون بالرحمن قل هو, ربي. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه ذوكرت وإله إله متاب ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو تصنعت به الأرض أو تلم به المرتابا لله الأمر جميعا أفلم ينسي الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بمن صنعوا طارعتم أو تحن قريبا من دارهم حتى يأتي الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استوزع برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو عَلَى الْمُلْكِ مَعَ الْمُلْكِ وَعَلَى الْأَلْقَابِ مَعَ الْأَلْقَابِ وَعَلَى قل سموهم من تنبرونه بما لا يعلم في الأرض عن بظاهرهم من القول بل دين للذين كفروا مكرهم وصدوا, وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هذا لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق نَزَلَتِ الْجَنَّةُ الَّتِي يُعَدُّ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ صَلْوَاتٌ جَارِيَةٌ وَكُنُوزٌ عَادَةٌ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 بعدما جاءك من العلم ولئن سبعت أهوارهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله بهم ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول ان ياتي بايه إلا بإذن الله لكل أجر كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَمَّا نُرِيَكَ مَاذِي نَعِدُهُمْ أَوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَخْلُقُ لَمْ نَخْلُقْ وَأَنَّا نُسَخِّرُ لَهُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَهُم فلله المكر جميعا وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكفر كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا نفسه رسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب